إنهُ لَقُرآنُ كَرم فِي كِتابَابِ مَكنُون لاَا يَمَسّهُ إِلَّا المُطهَرُون تَزِل مِّ رَبِّ العالممين أَثَ بِهَذَا الحَديثِ أَنْ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ لَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرُجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ عِ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 وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم